Ovamyrar, insan, att vi har skapat honom ur nutfärd. Ovamyrar, insan, att vi har skapat honom ur nutfärd. Fåda honom, precis med. Och han lade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 وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون